والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أُنزِلَ إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وَقَالَ الذين كفروا هل ندلكم على رجل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 إن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جِبَالُ أَوْبِي بِهِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ان اعمل سابغات وقدر في الصبر واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح حدودها شهر ورواحها شهر وازلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ عن أمرنا نبقه من عذاب السعيث يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وكدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا علينا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 وَشِيمًا قُلُوهُ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وأكل. ذواتي أكر خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى طَاهِرَةً وَقَطَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلُمَاتٍ أَنْتَ خَيْرُ الْمُبْدِئِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّمَا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 إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا بُزِعَ عَن قُرُبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُل مَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَعَلَهُ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بِالَّذِي بَيْنَ بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موطوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا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 إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْعِزَّةِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْعِزَّةِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَادِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وما آتيناهم من كتب يجرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن احتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان مقيم وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان